بسم الله الرحمن الرحيم 118. ألف لام مين تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين 110. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير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 يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعود إليه في يوم كان مقداره ألف سنة كان مقداره ألف سنة مما تعلمون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلقه من 113. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه الروح، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا مما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم لكل موت الذي يوكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون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 لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يونكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خرّسوا الجدا خرّسوا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا يدعون ربهم خوفا وطمعا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 فَأَذِقْ لَهُمْ ذُوقَ عَذَابِ النَّارِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ إِلَّا أَنَّهُمْ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أعْرَضَ عَنْهَا إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مريه من لقائه وجعلناه, وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا